إثنان استمع إلى العبارات وأعدها وتأمل الصور هذا قمر هذا قمر هذه شمس هذه شمس هذا نجم هذا نجم هذا نهر، هذا نهر، هذا جبل، هذا جبل، هذا بحر، هذا بحر، هذه شجرة، هذه شجرة. هذه زهرة هذه زهرة